بما اللي يتوضأ فأقبلت إليه الجارية وكانت جارية عجلة فلما جعلت توضأ ناداها من ناداها فألقت هذا الابريق الذي الابريق الذي كان في يدها وقد كان قد نزع عمامته ماته فضربه الابريق في في رأسه فشجه وجعل الدم يسيل فنظر إليها وكأنه يقول ما هذه العجلة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 قال وَلَا يَكَادُ يُبِينَ فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْفِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ وموسى عليه السلام يستمع إلى ذلك ولم يغضب لنفسه لكن لما وقعت مواقف أخرى تتعلق بالغضب لله قال الله جل وعلا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا لما رأى قومه يعبد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 أنه إن كان واقفاً فليجلس لأن الواقف يؤذه الشيطان وأثناء غضبه ليضرب أو يتعدى فقال اجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع حتى يزول عنه تماماً وفي بعض الروايات أن الغضب من الشيطان وأن الشيطان خلق بالنار وأن النار إنما تطفئ بالنار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وإن زال عنه الغضب وإلا فليصلي ركعتين وذلك أن بعض أنواع الغضب تكون لأمر عظيم ربما سكت الإنسان ثم تذكر هذا الأمر فثار غضبه مرة أخرى فينبغي أن يعالج نفسه بذلك قال عمر بن عبد العزيز وقد أرسل إلى عماله بوصية عماله الذين يحكمون بين الناس وهم أراء في المراطق أرسل إليهم قال له ولا تعاقب إذا كنت غضباناً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 اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم احق دنائهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارنا في من ظلمهم عجائب قدرتك اللهم ارنا في من ظلمهم عجائب قدرتك اللهم ارنا في من ظلمهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم وفق حكام المسلمين في كل مكان لنصرة إخواننا في سوريا اللهم ونصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في اليمن اللهم كن معهم اللهم نشر عندهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم واجعل ولاياتهم في أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا في الصومال أنت سد جوعتهم وأن تشفي مريضهم وأن ترحم ميتهم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 <تصفيق> استوع attendees تقيم. ثم الصف الأول في الأول واعتدلوا. لا يكون بينكم فرج استووا. الله أكبر.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 Allah liman hamida. Allahu är Allah